لآن ل ا ق ر آ ن أعوذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م ي و م ي ن ف ه ف ي ا ل ص و ر و ن ح ش ر ا ل م ج ر م ي ن م ه ذات ر ق ي مضمون بينهم إن ل اجتماعي إ ل ش ر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 يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن, وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إ ل ا خمسا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 فلا يخاف ظلما ولا هظما وكذلك انزلناه ق ر آ ن ا عربيا وصرفنا فيه, من وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او نحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل ب ا ل ق ر آ ن من قبل أ ن يقضى إ ل ي ك وحي وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إ ل ى آ د م م ن قبل فنسي ولم نجد له عزما و إ ذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س أ ب ا فقلنا يا آ د م ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ان لك ان لا تجوع فيها ولا تعطى وانك لا تظما فيها ولا تضحى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 وعصى آ د م ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو ف إ ن م ا ي أ ت ي ن ك م مني هدى فمن, فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى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 أ ت ت ك آ ي ا ت ن ا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أ س ر ف ولم يؤمن ب آ ي ا ت ربه و ا ل أ ع د ا ب ا ل آ خ ر ة أ ش د و أ ب ق ى افلم يهد لهم كم أ ه ل ك ن ا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لألم ولولا ل ك م ة س ب ربك ق ت من ل ك ا ن ل ز ا م ا وأجل ب ل م س ي للعلوم ا ل ا س ب ل ا م ب ه اسماء الله الحسنى فسبح و أ ط ر ا ف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إ ل ى ما متعنا من أ ز و ا ج ا منهم ز ه ر ة الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير و أ ب ق ى